و َ ا َ مَا أ ز ل ْ ن َ ا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن ي خ ْ ش َ ى ت َ ز ِ ل ا ن ِ م ن فَلَقَ ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَالسَّمَاوَاتِ ا ل ْ ع ل َ ا ل ر َ ح ْ م َٰ ن عَلَى ا ل ْ أ َ ر ِْ ا ل س َ و َ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت ا ل ث م ا و وما تحت السراو َ إ ن م ا تبهو بالقول ف إ ن َ ه ُ يعلم السرَّ و آ خ ف َ ه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا و ل ه ا ل أ س م ا ء ا ل ح س ن ى و َ ه ل أ َ ت َ ك َ ح د ي ث ُ م و ت َ إ ذ ر أ ن ا ر ى س َ ق ا ب ا ل أ َْ ل ه ف م ك ُ و ن ٍ ن ا س ُ ن َّ ة ل ع ل ي ن ت ي ك ُ م ن ه َ ا ب ِ ق َ ب ْ ط أ و ْ أ َ د ُ عَلَمًا ر ه د ً ซาลัมมาซานูดิอายาโมซาน ي ด ا, إ, إ م ายาโมซาอิอิอิอ ا อิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอิอ ف َ ك ف ل َ ن ع ل ي ك إ ن ك ب ا ل و َ ا د ا ل م ق ْ س ق و ْ ل و َ ن ا ك َ ف ر ت ك ف ا ت س م ع ا ل م ا أ ي و ح ى إ ن ا ا ل ل ه ِ ا ل ل ا إ ل ا إ ل ا أ ن ا ت ا ع ب د ن ي ت َ ع د ن ي و أ َ ق ِ م ا ل ْ ق َ ا ل ة ل ك ر ي ي هي السعادة ا يا سماجك فيها لي كذا كل كلنا ف ي بما تستأ فلا يقصدك عنها من لا يؤمن بها و ا ل ت ب ع ه و ا ه فذرب وما ت ل ك في م ي ن ك يا موسى. قال هي أقاية أوسك عليها وأهش بها على غنم لي ولي فيها ما أرى أخرى قال أ ل ق ه ا يا موسى فألقها ا فإذا هي حية لها تسعة قالت صلا ولا تقص سنعيدها في رتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج أيقاص م ن غ ي ر سوء إن آية أخرى ن ر س ل ي ك من آياتنا الكبرى إذ م ب فينا تدعون إلّا هو ف ظ ق ص ا ر َ ت ص ر ح لي ق د ر ي و ي ص ر لي أري وَحْنُ ل ِ ع ُ ق ْ د َ ت ِ ل ِِْ س َ ا ن ِ ي َ س ْ ت ََ ق و ل ِ ي و َ ج ع َ ل ِْ ي وَزِيرًا م ِ ن ْ أَهْلِهِ ك و ن َ ا خ ِ أ ُ س ت د ْ ب أ ذ ر ي و أ ش ر ك ف م ُ ر أ م ر ي ك ي ْ ت َ ب ح ك ك ث ي ر ا و ن ك ر ك ك ث ي ر ا ة ن ك ق ل َ ب ن ا ب َ ص ي ر ا ق ا ل ق د أ و ت ي ت ص ل ك ي ا م ُ و س ى ولقد منا عليه مرّة أخرى إذ أوحينا إلى أ م ي م كما يوحى أن قضيته في ا ل س ا ب ق فقضيته في اليمن فلُيقه اليمن بالسّاحل يأخذه ع د و َ وعدوه لا. و َ أ ل ْ ي ْ ت ُ عَلَيْكَ م َ ح ب َ ت َ ه ْ وَلِتُصْنَعَ عَلَى ع ِ ل ْ إِذْ ت َ م ِْ ي أ َ ف ْ ت ك َ فَتَقُولُ هَلْ أ َ د ل ُ ك ُ م ْ عَلَى م َ ج ن ي َ ل ٍ ف ر ََ ع ْ ن َ ا ك َ إِلَى أ م ِ ي ْ ت َ كَيْتَ أ ع ِ ن ُ ه َ ا و َ ل ا ت َ ح ْ ز َ ن ِ و ق َ ت ل ت ن َ ا س ن َ ي ل ى ك م ن ا ل غ م ي م و ف ق ت ي َ ة ف ت و ن ا ف ل ب م ي ت س ن ي ن ف ي أ ه ل م د ي ن َ ي م ج ِ س ع ل ى ق د ر ي ا ي م و س ى وقف نعتك لنصي إذ ما د أ ن ت و أ ق و ك آياتي ولا تنياتي ذكري إذ ما د ا إ ل ى في رومي ل ه طغة تقولا له قولا ل ي ن ا لعله يتبصر أو يخشى قال ربنا إننا ا ف ط ي ف ط علينا أ و أن ي يضع ق ا لا ت ق ا ت لمن ن ي م ع ت ه م ا أسمع وأرى فتيام ا فقولا لنا رسول ربك فأرسل معنا بني ر ا ئ ل ولا تعذبهم. فأوصي معنا ب ر ي ب ا ولا تعذبه واتجئناك ب آ ي ت ي ربك والسلام على من استدعى ا ل ه د ا إنا قد أوحينا لينا أن العذاب على من كذب و َ ل ق ا ل َ م ل ربك ما ي م و ى قال ربنا الذي ألقى كل شيء خلقه ثم هذا ق ا ل َ ماذا القول الأولى قال ع ل م ه ا ي ن ا ل ع د ر ف ي ك ت ا ب ِ ا ل ل ه ي ض ل ر ب د و َ ل ا ي ن س ى ا ل ذ ي ج ع َ ل ل ك م ا ل أ ر ض م َ س د ا و َ س ل ك ل ك م ف ي ه ا س ُ ب ل ا و س ل ك ل ك م ف ي ه ا ُ ب ل ا و َ أ ا ل م ن ا ل س م ا ء و َ ا أزل من ا ل س ل ا ة ما خرجنا فيه خرجنا ب ه أزواج منهن ش ف ا ه كنوا رعاة نامتهم ا ل ي ذلك لا يأكلونها. منها َ ل ق ن ا ك م وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترى أخرى ولقد أرناه ي آياتنا كلها فكذب و أ َ ر لأ جئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فجعل ا بيننا وبينك موعدا. موعدا لا نخلفه نحن ولا تمكان ا س و ا قال م َ وعدكم يوم الزينة وأي يحشر الناس ضحا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم ب ع ذ ا ب و َ ق د خَابَ م َ ن ا ف ت ر َ ى ف ت َ ن َ ا ز َ ع ُ و ا أ َ م ْ ر َ ه ُ م ب َ ي ن ه ُ م و َ أ س َ ف ن ج و ى فَتَنَازَعُوا أ َ م ْ ر َ ه ُ م ب َ ي ن َ ه ُ م و َ س َ ف ن ج و ى ا ق ا ل و ا إ ِ ن ه َ ا َ ن ل َ س ا ح ِ ر ن ي ُ ر ي د ا ن أ َ ن ي ُ خ ْ ر ج َ ك ُ م مِنْ أ َ ر ض ِ ك ُ م ب ِ س ح ر ِ ه م َ ا و َ ي َ ذ ه َ ب َ ب ط َ ر ي ق َ ت ِ ك ُ م ا ل م ُ ث ل ى ف أ ن َ ا َ أ َ أجمعوا كيدكم ثمّتوا صفوه وقد أفلح اليوم من استعلى ق ا ل و ا يا موسى إما أن تلقي وإما وإما أن ن ك و ن أول من أل فَإِذَا ح ب ا ل ه م و َ ع ص ي ه م ي خ ي ّ ل إ ل ي ه ِ م ن س ِ ح ر ه ِ م ْ أ ن َ ه ا ت َ س ع ى ف أ و ج َ س َ ي ن َ ف ْ س ه خ ي ف َ ة م و س ى ق ُ ل ن ا ل ا تَخَفْ إ ن ك َ أ َ ت َ ا ل أ ع ل ى و َ ا ل ق ي م َ ا في ي م ي ن وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة س ُ جدا قالوا آمن ب ر ب ِّ ه ا ر و ن و م و س ى ف َ أ ل ق ي ا ل س ح ر َ ة س ج د ا ق ا ل و ا آ م ن ا ب ر ب ه ا ر و ن و م و س ى ق ا ل آ م ن ا ل ا أ ن آ ذ ن ل ك م ْ إ ن ه ل ك ب ي ر ك م ا ل ذ ي ع ل م ك م ا ل س ح ر ف ل َ أ ق ط ِ ع ن أ ي د ي ك م و َ أ َ ر ج ل ك م م ن خ ل ا ف ِ ه م ولا أ ص ل ب ن ك م ولا أ ص ل ب ن ك م في جذوع النخل ولا تعلمون ولا تعلمون أينا أشد ع ذ ا ب ا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاء أنا من ا ل ب ي ن ا ت و ا ل ذ ي ف ط ر ن ا فقط ما أنت ط ا تقضى ما أن تقضى إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إنما تقضى هذه الحياة الدنيا إن آمنا برب ليغفر َِ لنا خطايانا، لغفر لنا خطايانا، وما أكرهتنا َ عليه ََ من السحر، والله ُ خير َْ وأبقى. ََ إنه ُ من َ ي َ أ ت ِ ر َّ ه مجرم، فإن له جهنم. إنه من ي أ ت ر ّ ه مجرم، فإن له جهنم. لا يموت فيها ولا ي ح ي ا ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك، فأولئك ا لهم درجات العلا، جنة عدن يدخلونها. جنة ا عدن تجري من تحتها الأنهار رصال دين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أ س ر ب ع ب ا د ي ف َ ا ض ر ب َ ل ه م ف ض ر ب ل ه ُ م ط ر ي ق ً ا ف ي ا ل ب ح ر ي َ ب س ا ل ا ت خ ا ف د ر ك ا ولا تخشى فاتبعهم فرعون بجنوده ف غ ش ي ه م من اليمن ما غ ش ي ه م وأضل فرعون قومه وما ه د ا يا بني إسرائيل لقد أنجناكم ي من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المنه و ا ل س ن و ا ن ك ل م ن صيبات ما رزقناكم ولا ت غ و ا فيه فيحل عليكم غضب ولا ت غ و ا فيه فيحل عليكم غضب ي ومن يحل عليه غضب ي فقد ه و ا وإنني لغفر لمن تاب وآمن وإنني لغفر لمن تاب لمن تاب وآمن وَإِنِّي لَبَفَّرُ لِمَا ت َ ب َ و َ آ م َ ن َ وَعَمِلَ ا ل ص َ ا ل ِ ح َ ا ثُمَّ مَهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ طُومِكَ يَامُوسَى قَالَ هُمْ أُلَاءِ ل َ و َ ج ل ت ُ إ ل ي ك ر ب ّ ل ت ر ض ى ق ا ل ف َ إ ن ق د ف َ ت ن ا أ و م ك م ن بعدك وأضلهم ا ل س ا م ر ي فرجع موسى إلى قومه غ ض ب ا ن ا أ س ف ا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم و ع د ا ح س ن ا أ ف ط ا ل ع ل ي ك م ا ل ع ه د ُ أ م ْ أ ر د ت م ْ أ َ ي ح ل ع ل ي ك م ْ غ ض ب م ن ر ب ك م ف َ أ خ ل ف ت م م و ع د ي ق ا ل و ا م َ ل ف ْ ن َ ا م َ و ع د ك َ ب ِ م َ ل ْ ك ن ا و َ ل ك ِ ن م م ِ ن ا و َ ل َ ك ِ ن م م ِ ن ا أ و ز َ ا ن ٌ م ِ ن ز ي ن َ ة ِ ا ل ق َ و ْ م ِ ف َ ق َ د َ ف ْ ن ا ه ا ف َ ك ذ َ ل ِ ك َ ا ل ق َ ا ل س ا م ِ ر ي ف َ أ خ ْ ر َ ج َ ل َ ه ُ م ع ج ل َ ا جَسَدَ ا ل ه خ و ا ر ف ق ا ل و ا هَذَا إلاهكم وإله موسى فنسي فليرضون ا ألا يرجع إليهم قولوا ولا يملك لهم ضر و ولا نفع ولقد قال ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما خ ُ ت ِ ي ت به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعون قال يا قالوا لن ب ر ح عليه ع ا ك ف ي ن حتى يرجع إلينا موسى قال يا ه ا ر و ن ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أ ف ع صيت أمري قال يا ا بنا أم لا تأخذ ب ن ح ي ت ي ولا ب ر أ س ي إني خشيت أن تقول ف ر ق ت بين بني إسرائيل Oh. ولم ترب بقولي قال فما خطبك يا س ا م ر ي قال بصرت بما لم يبصروه ف ه فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولتني نفسي وكذلك س و ل ت ل ي نفسي قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعد ل ن تخلفه واظر إلَهِكَ الَّذي ظ ل َ ت ت عليه عاكِفَةَ ل نُحرِقَنَّهُ ثُمَّ ل َ ن َ س ِ ف َ ن َّ ه ُ فِي الْيَمِنَ س ْ ف َ ا إِنَّمَا إ ِ ل َ ه ُ ك ُ م اللَّهُ الَّذي لا إِلَهَ إِلَّهُ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذي لا إِلَه إلا وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أ َ ب َ ا ء ِ م َ ا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ت َ ي ْ ن َ ا ك َ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ م ِ ز ْ ر َ ا خ ا ل ف ي ه طاردين فيه و س ا ء ر لهم يوم القيامة حلا م يوم ينفخ في الصور ونحشر المجربين يومئذ زرقا يتخافون ت بينهم إلا بثم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم ط ر ي ق ً إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال، فقل ينصفها ربي ن س م ا فيذرها ق ا ع ر ة صف صفا لا ترى فيها عوجون. ي و ن ا ل د ا ع ي ل ا و ج ل ا و خ ش ع ت ا ل أ ص و ا ت ُ ل ر ح م ن و خ ش ع َ ا ل أ ص و ا ت ُ ل ر ح م ن ف ل ا ت س م ع إ ل ا ه م س ا ع ن ت ا ل و ج و ه ل ل ح َ ي ا ل ط ق ي و ن و َ ق د خَابَ م ن حَمَلَ ل ُ ل م و َ م َ ن ي ع م ل مِنَ ا ل ص َّ ا ل ح ا ت ِ و َ ه ُ و م ؤ م ن و ر م ل ولا ه ض م َ وكذلك أنزلناه ُ ق ر آ ن ا ع ر ي يوم وكذلك أنزلناه ُ ق ر آ ن النعري يوم وصرفنا فيه من الوعد وصرفنا فيه من الوعد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذ ك ر ا فتعال الله لا ت ل ا ل ح ط ولا تعجل بالقرآن قب قبل قبل أي ق ض ا إليك وحي ولا تعجل ب ا ل ق ر ن من قبل ي ق ض ا إليك وحي وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي فنسي ولم نج وجد ل ز م ا ولقد عهدنا إلى آدم يا قبل فنسي ولم نجد له عزما، واطلنا للملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبراهيم أبا، فقلنا يا آدم إن هذا عدوك. ولك ولزوجك فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة ف ت ش ق ى إن لك ألا تجوع فيها ولا ت ع ر ى وأنك لا ت ض م u e فيها ولا تضحى وأنك لا تضmue فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ي ب ى فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما ميم ورب الجنة وعصى آدم ربّه فغوى ثم جتبه ربّه فتاب عليه وهدا ثم ما تباه ربه فتاب عليه وهدى قال ا هبط ا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإن يأتي أنكم مني ه د ا فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معية ش ض ن ك ا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طيبة. و َ ن ح ش ر ه ي و م ا ل ق ي ا م ة أ ع م ا ى و ن ح ش ر ه ي و م ا ل ق ي ا م ة ع م ا ق ا ل ر ب ِ م ح ش ر ت ن ي أ ع م ا ى و ق د ك ن ت ب ص ي ر ا ق ا ل ك ذ ل ك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا ف َ ن س ي ت ه ا ق ا ل ك ذ ل ك أ ت ت ك آ ي ا ت ن ا ف َ ن س ي ت ه ا و ك ذ ل ك ا ل ي و م ت ن س ى و ك ذ ل ك ن ج ز ي م ن أ س ص و َ ل َ م ي ُ ؤ ْ م ن ب ِ آ ي ا ت ِ ر َ ب ّ ه وَالعذابُ ا ل ا آ خ ر َ ة أ ش َ د و َ أ ب َ ط َ أ ف َ ل َ م ي َ ه ْ ت ِ ل َ ه م ك م أ ه ل ك ن ا ق َ ب ل َ ه م م ِ ن ا ل ق ُ ر و ن ي َ م ْ ش و ن َ ف ي م س ا ك ن ِ ه ِ م إ ِ ن فِي ذ َ ل ك َ ل آ ي ا ت ا ل ل ُْ ن إن في ذلك لآيات لأولنها ولو ل ا كلمة سبقت من ربك ل ك ا ل ز ا م و ا وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل ط ُ و ء الشمس وقبل غروبها ومن آ ن ا ء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمتّن عينيك إلى ما متعنا به أزواج من منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبى ق وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل قرزنا نحن لرزقك والعاقبة للتقواة وقالوا لولا يأتينا بآية من ر ب ه ا أولا تأتي بينهما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناه بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لولا أرسلت إليا ن رسولا فنتبع آياتك من ق ب ر أنذل أن ونخزى كل كلهم مترابص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى